In sm Putting pl95 Dnevna seeing Commons kjeli Prihovala arjah op дужеh tak nekče z 18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 وَالَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَفِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ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 ما يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابرار نفيع للين وما ادراك ما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 وَإِذًا قَالُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَمُ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ آلُ إِلَٰهٍ ۚ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ